ZANG <tied> EN اللهم رحمه وارحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة هذه المصابيح التي نتبع فيها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونرجو بإذن الله تعالى أن نخرج في نهاية كل حلقة. بمعرفة وعلم يدفعنا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام في بداية هذا اللقاء أرحبوا بضيف مصابيح السنة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور عمر و بكم الله يحييكم و بارك فيكم إذا أذنتم بأدنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن خلق إنساني وتصرف حميد ونرجوه دائما ونتمنى لأنفسنا ونرجو أن نستطيع فعله مع من حولنا ألا وهو تطيب الخواطر فكم انكسرت خواطرنا وكم كسرنا خواطر آخرين فنريد أن نذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام لنرى كيف كان يفعل في تطيب خواطر من حوله معلوم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاء نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن ما بعد تطيب الخواطر كما يقال فن لا يتقنه كثير من الناس الانسان بطبيعته تمر عليه حالات كما يقال انكسار حالات ضعف الكبار والصغار على مستوى همومهم واختلافهم في, في, في, في, في اهتماماتهم فكان عليه الصلاه والسلام مع كل الناس مع كل الناس يراعي هذا التغير ويراعي هذه الحالات العارضة ثم يبادل عليه الصلاة والسلام كعادته وهو العظيم في أخلاقه لتطيب خواطر الناس الذين تمر بهم كما قلنا حالات ضعف ضعفة وحالة انكسارة وتغير مرة معنا في بعض الحلقات قصته مع الطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل منه غير كان خاطره منكسرا فطيبه بهذا السؤال وبهذه الكلية، ونزل إلى مستوى كما ذكرنا في مجلس سابق. مرة من المرات جاء فقراء المهاجرين، وأنت تعرف أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضل من الله ورضوانه كما زكهم الله عز وجل بهذا. فقالوا يا رسول الله، إن أهل شو اسمه ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الغنى ذهب أهل الأموان. ويتصدقون ولا نتصدق ينفقون ولا ننفق قال اول ادلكم على ما تسبقون به أو ما تكونون به مثلهم فقالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله دبر كل صلاه 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33 فرح الفقراء بهذه الهديه العظيمه وصارت فرس الشعر شوف لاحظ هم جاءوا الان يطلبون شيئا من الدعم المعنوي منه مم. عليه الصلاه والسلام ولاحظ ايضا يجدون فيه الملجا بعد الله عز وجل لكل ما يمر بهم تمر الايام ويتسرب خبر هذه الفضيله أينا. الى الاغنياء إلى اهل الدثور فيسمعون بها فيسمعون بها ويبداون يقولونها يعني يتصدقون ويسبحون <تصفيق> حصلت لهم الحسنة يعني فقال جاء المهاجر مره ثانيه قالوا يا رسول الله <تصفيق> <تصفيق> سمع اخواننا من من اهل الدسور بالذي اخبرتنا به فهنا ياتي ايضا الموقف ده. قال ذلك فضل الله ياتيه ما يشاء انا لي خط انا اعطيتكم هذه لكن بقيت ما <تصفيق> اقول لهؤلاء وقفوا انتم خلوكم في الصدقات والنفقات وهؤلاء في الاذكار والفضاء لا تذكرون الأهل. الله لا يمكن ان عليه وسلم بهذا الشاهد ما هو ان احيانا ياتيك بعض الناس يشكو لك نقصا يشكو لك عوزا يشكو لك كذا يشكو لك كذا الذي ينبغي مني ومنكم منكم من كل من يلتمس التأسي به عليه الصلاة و السلام و بهذه أن يبادر يتطيب الخواطر بما يستطيع و يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسع النطق إلا يسع في الحال أحيانا قد لا أملك أنا أن أغير تغييرا جذريا لكن يمكنني أنا أن أعيش مع مشكلتك أشعرك بأنها جزء من همومي جزء من همومي يعني ياتيك شاب ويشكو لك فقرا يريد ان تساعده انت لا تستطيع انت لا تستطيع يدك ذا لكن بامكانك ان تقول له تشفع كما يعني سبق في حلقه ماضيه يمكنك ان تقول له يا اخي الكريم يعني دعني اقول لك انت تظن انني كذا والله انني اعيش في كذا ومرت عليه ظروف كذا وكذا ولكن ابشر بالخير هذا جزء من الابتلاء يرفعك الله عز وجل به وابشر ما اشتدت الا وانفرجت لا الشده بتراء لا, لا لا دوامه للشده ان شاء الله تعالى سيكون الفرج قريبا اوصيك بكذا احيانا يعني لا تستطيع ان تعالجها تماما لكن جزء تطيب الخاطر تشارك الهم هذا يخرجه يا اخي الكريم وذلك يعني هذا الهدي يبغي أن يفعله حتى يعني يشكو منه المراجعون حقيقة في الدولة الحكومية قد يأتي إلى موظف قد يأتيه شيخ كبير في السن قد تأتي امرأة تراجع قد يأتي شاب صغير الموظف فعلا على حسب النظام لا يستطيع أن يفعل شيئا أو كما يقال البند لا يسمح أو غير ذلك من العبارات المعروفة عند الموظفين لكن ما الذي يضر الموظف أن يقول أبشر أنا إن شاء الله أخدمك باللي أقدر عليه نعم وسأبذل جهدي ثم إذا لم يتيسر شيء والله يا عم يا أخي يا فلان تمنيت حقيقة أن أخدمك بنفسي أن أفعل ما أستطيع لكن مثلك يعذر هذا النظام ينص على كذا لعلي أتمنى إن شاء الله أو أقدر أخدمك في المرة القادمة فرق بين هذا وبين يقول يا أخي خلاص أنا النظام ما عندنا شيء تفضل مع السلامة هذا أشغلتنا و لا أتراجع يعني وجه عبوس و, و جاف هذا ليس من الهدي النبوي هذا ليس من هدينا نبوي النتيجه في الموقف الاول والثاني واحده وهنا الحاجه لم تقضى لكن فرق كبير بين احد يتلطف معك ويراعي الظرف الذي انت فيه وبين انسان يقابلك بعبوس او بكلام بكلام جاف انت لا تستطيع احيانا يعني النبي عليه الصلاه والسلام في الغزوات وهو يعد للجهاد في سبيل الله ياتيه الضعاف والفقراء الذين لا يملكون شيئا ياتونه يقول يا رسول الله احملنا شوف لنا الدواب نركب عليها للجهاد يقول ما عندي ما أحملكم فيتولون وعينهم تفيض من الدمع ويقسم لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو قدر لحملهم على ذلك وهو صادق عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا نجد في يعني من من من المواقف التي كان عليه الصلاة والسلام يطبقها في هذا المقام جاءت أكثر من مرة توزع الغنائم ففي مرة من المرات قال إني لا من هذا المال أناسا أتألفهم ها على الدين أو على الإسلام يعني حتى يرغب وأدعو أناسا لا أعطيهم شيئا من المال لا شيئا من المال لماذا انظر كيف يعني كيف تطيب الخاطر قال اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام منهم عمرو بن تغلب <تصفيق> وهذا الحديث في البخاري. لاحظ ماذا شاهد ما هو ما هو الشعور الذي يعني تلقاه أو أم. ما هي كيف تلقى عمر بن تغلب هذه ال الكلمة؟ قال والله ما أحب أن لي بها الدنيا. السلام. المال محبوب للنفوس يا أبو سامة. نحن مفطرون ومجبولون على حب المال. و ووضع المسلمين كان في مصغبة وشدة. فكل دفعة من المال تساهم في إيش تخفيف الشدة. ومع هذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم مالاً، إنما أعطاه كلمة قال ما يسرني أن لي بها الدنيا يعني لو جاء الرسول وجمع الدنيا في كوم وهذه الكلمة في كوم آخر ما أريد هذه الدنيا أريد تلك السلام في في الغنائم نبقى إذا أذنت في مسألة الأنصار في غنائم حنين والذي جرى من هذا صل الله رائع جدا صحيح شوف هذا موقف فردي هناك موقف جماعي وهو موقف يستدر الدم حقيقة يعني لما قسمت الغنائم في حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة يعني كان مسلم الفتح يعني قد كثروا سواد المسلمين ومعركة حنين جاءت في شهر شوال بعد فتح مكة مباشرة فتح مكة في شهر رمضان وهذه في شوال فكان عدد المسلمين الداخلين في الإسلام كثر والغنائم كانت يعني صحيح أنها كثيرة لكنها لكن في ذلك الموقف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذين أسلموا حديثا على نفس القاعدة يتألفهم على الإسلام وترك الأنصار لم يعطهم شيئا ثقة بما في قلوبهم من الإيمان وحب الله ورسوله مع أنهم في الأصل لهم حق وانظر وأنا يعني تأملت هذا أيضا في هذا عيسى الصديق السلام كان يربيهم على الصراحة والوضوح مع كمال الأدب لم يكونوا يكتمون شيئا من حديثهم فيبعثون مندوبا لهم وقالوا يا رسول الله يعني ال ال الأنصار يسألونك حقهم أظن بعثوا أحد كباري نسيت اسمه الآن عبدุس سعد بن قيس أو قيس بن عبادة، فقال وأنت ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أنا رجل من قومي أبي أريد حقي من ال من المقصود بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار عتبين يعني إذا جاءت الحروب ندعى ثم تعطى الغنيمه غيرنا يعني نريد حقنا من بيت المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جمعهم جمع الأنصار لوحدهم. وخطب بهم تلك الخطبه المبكيه إيلا. يا معشر الانصار ما مقوله بلغتني عنكم ما, بلغ ما مقولة بلغتني عنكم ان الناس يدعون ندعى للحروب ثم تعطى الغنيمه غيرنا اين نصيبنا هذا هذه المقوله باختصار قال الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي الم اجدكم فقراء فاغناكم الله بي وفي كل مره وهم يطرقون رؤوسهم عليهم رضوان الله ويقولون الله ورسوله امن الله ورسوله امن لم يتوقف الحديث هنا يا ابا وسامه هذا هو الشاهد بل قال اما ان شئتم لقلتم ولا صدقتم الم تكن طريدا فاويناك الم تكن بعيدا فقربناك الم تكن الم تكن, ألم تكن ثم بكوا حتى سمع لهم خنين رضي الله عنهم ارضاء ثم قال انظر بعيدا تطيب الخواطر والله لو سلك الناس شعبا وواديا والأنصار واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار الأنصار, الأنصار دثار الأنصار شعار والناس دثار الأنصار شعار يعني يشبهون اللباس الداخلي كالفنيلة مثلا والدثار هو الثوب الخارجي عبر عن قربهم الشديد وأنهم ما تركهم من إعطاء الغنائم عليه الصلاة والسلام إلا ثقة بالمحبة ثقة بالموده ثقة بما عندهم من الإيمان واليقين بأنهم يرضون أن يؤجلوا على الأقل في هذه المرة وان يعطى المؤلف قلوبهم وحديث العهد بالإسلام لعلهم يرغبون في الإسلام. نعم. نعم. ألا يرضيكم أن تعودوا؟ ألا يرضو؟ نعم. ألا يرضو؟ هذه هي الحقيقة أعدل... التي يعني يقف يقف لها شعر أو يقف شعر الرأس لها. ألا يسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون برسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم الى حالكم هنا تتوقف الكلمات ولا يجيب الانصار الا بقولهم رضي الله عنهم وارضاهم و جزاهم الله عنا خير الجزاء الله ورسوله امن انتهى ما أعطاهم لا شاتا ولا بعيرا ولا عقالا ولا درهما ولا دينارا انما اعطاهم هذا الحب أعطاهم هذه المشاعر العظيمة طيب الخواطر بمثل هذه الكلمات التي نحن نرددها الآن بعد أكثر من 1400 سنة, سنة؟ اللهم صلى الله عليه وسلم وكيف بعد هذه السنية الطويلة كيف ندخل إلى بيوتنا نطيب الخواطر كيف نذهب إلى منتدياتنا ونطيب الخواطر إلى أعمالنا إلى بيئتنا كلها يعني الحمد لله الخير موجود عند الناس والناس الناس الحمد يعني فيهم يعني من الخير ما يسر والله العظيم لكن وقريبون وقريبون جدا لكن نحتاج إلى مهارة نحتاج إلى مهارة وفن وذوق أنت قلتها في البداية هي فن, فن يعني تحتاج فعلا من يدرس هذا الفن ووويمضيه ويجريه على من حوله في البيت خاصة كيف يكون هذا يعني في البيت دعني أقول مثلا يأتيك الطفل قد انكسرت لعبته يأتيك الولد وقد أخفق في مادة من المواد لقد درى الله حصل منه هذه السيارة يسير هنا بعض الأبناء إذا حصل لقدرنا أعطيك مثال لشخص يعني أذكره جيدا يقول لما صدمت بالسيارة ما الآن يقول يعني لم أبالي بقضية الصدمة كان ما علي ماذا سيقول لي لأبي لماذا نوصل أبناءنا إلى هذا المستوى من الرهبة التي تجعلهم يخافون من حديث الآباء أشد من خوفهم من الحديد يقول والله انقلب الأمر علي ماذا صنعت يقول لما جاء أبي إلى موقع الحدث يقول أنا لا ادري ماذا سيقابلني يقول جاء وضمّني أمام الناس يا سلام. لا يقول ضمني أمام الناس ودمعت عينه وقال الحمد لله على السلام يا ولدي إذا سلمت الباقي كله يهون كله يهون يقول الأخ هذا تفاجأت واذا كان بعض الإخوة من بعض الجنسيات العربية قد حضروا مشهد الحادث يقصروا يتحدثون في مجالسهم وكان والده هذا من طلاب العلم المعروفين في في تلك البلدة فكانوا يتحدثون لا عن الحادث الحادث يقع لكل أحد يتحدثون عن موقف الوالد هذا المشرق الذي سحب كل ذرة من ذرات الخوف أو الرعب أو الفزع والرهبة التي حصلت بسبب الحادث نحتاج إلى هذا الزوجة احيانا تأتيك منكسرة إما من مشكلة في بيت أهلها أو من أحد الأولاد سبب لها مشكلة أو شيء تحتاج أن يطيب خاطرها النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان يصنع مع نسائه انا في في قصه ام سلامه كان يعني يعني في قصة مثلا عائشه رضي الله عنها في قصه الإفك ماذا كان يصنع عليه الصلاه والسلام يعني كل هذه المواقف إذا اذا جمعناها وجدناها تنتظم في قضيه واحده مهمه جدا وهي فن تطيب الخواطر عند وجود ما يكدرها ألا نستطيع كذلك أن نقول أنه عبادة لله سبحانه وتعالى؟ ولا شك، ولا شك. يعني تأليف القلوب. يقول ابن تيمية رحمه الله من أعظم من أعظم الأعمال. وقال كلمة جميلة. قال إن الرجل لا يترك العمل الفاضل في أصله إلى العمل المفضول بقصد تأليف القلوب فيكون مأجورا من هذه الجهة أفضل. كان م الإمام محمد تضرب لك مثال. إذا قبل أن يشتهر وقبل أن يعرف بالعلم هو كان يروض على يديني على. هكذا بدون يعني على السرعة أو فوق السرعة بعد ال بعد الرفع أثناء القيام وكان في الكوفة طائفة من الفقهاء لا يرون ذلك كان قبل لاحق قبل وهذا من باب التعليف فن احيانا في مسائل فقهي نحتاج إلى هذا الفن أيضا كان إذا وصل إلى تلك البلدة لا يفعل هذا حتى لا يحدث نزاع في قضية هي سنة غايتها سنة لكن لو طبقتها قد أثير من حولي نحتاج إلى هذا الفقه لمن يذهب إلى بلاد مختلفة في قضايا سنية أنا أضرب لك مثال حقيقة مم. أنا لا أرى الجهر بالبسمله في الصلاة, السرية. في الصلاة الجهرية أرى أن الإنسان يبدأ بالفاتحة مباشرة مم. وهذا قول جمهور لكن ذهبت إلى بلد يجهر فيه أهله بالبسمله فقدموني مرة إماما وكان فيهم كبار سن وشياب وكذا فجهرت بالبسمله هنا تأليفا لقلوبهم تأليفا لقلوبهم وأنا أستذكر هذا المعنى جيدا ليس يخفى علي البحث في المسألة الفقهيه لا وكنت أيضا أراعيهم وكانوا يرون السدل بعد الرفع من الركوع، فكنت أترك السدل لأجل أن أتلف قلوبهم، وقد رأيت ثمرة ذلك بعد. تترك السدل أو تترك. عفوا أترك وضع اليدين بعد الرفع مم. من الركوع وعدم وضعهما هكذا فوق السرة، بل أسدلهم هكذا مم. بعد الرفع مم. من الركوع. تأليفه لقلوب أولئك الشيبان أو كبار السن الذين لا يعرفون إلا قوله واحدة في المسألة. مم. لو فعلت ذلك ربما قالوا إيش هذا؟ هذا دين جديد. و أنا أعرف عقول بعض الناس تضيق عن استيعاب الخلاف في هذه المسائل لكن من الفقه فيما أرى أنه مثل هذه المسائل يتركها الإنسان تأليفها للقلوب مع أنه في الأصل يرى خلاف ذلك لكن يقصد إلى تأليف القلوب لتحقيق مصلحة أكبر جميل إذاً تعليف القلوب وتطيب الخواطر هو عبادة وفن فن و فقه و هادي نبوي و نعم نعم, نعم, وفقه نعم يعني فقه عظيم جدا جميل جدا. حصلنا من الفقه في هذه المسألة ما يجعلنا نشكركم في ختام هذه الحلقة دكتور عمر ونشكر كذلك الإخوة والأخوات الذين تابعونا في هذه الحلقة مع رجائنا بأن ينضموا إلينا في حلقات قادمة من حلقات مصابيح السنة متابعينا لما يرد فيها من الهدي النبوي الشريف الذي نتعرض إليه مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم أيها الأخوة والأخوات أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسولكم